وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ وقد مَا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروت والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وسهود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِّنْ خَلْقٍ جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدٍ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 ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ من لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام وَماَا أَنَ بِظَلَّ مِ للِعَب يَوْمَ نَقُول لِجَهََّ مَه لِتَلَأتِ وَتَقُول وَتَقُولُ هَلْمِ مزد وَُزْلِفَةِ الْ الجََّةُ للِمَُّقينَ غَْر بَعيد وَزِفَةِ الجَّةُ للِمُتَّقينَ غير بَيد هذا م تُعددُونَ لِكُأَواب حَف مَنْ خش الرحم مَنْ خشير وَحمََ بِالغَبِ وَجاء بِقَلبِ مُنب دُخُلهاَا بِسسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ نَخْشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أَدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ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 وَلَقدَد قَلَقُ السَّماواتِ وَالأَوْضَ وَماَا بَْنَهُماَا فيِي سِتَّةِ أيام فيِي سَِّةِأَامِ وَماَا مَسَّنَ مِلُغوب فَصْبِر عَ ماَا يَقولُونَ وَسَبِّح وَسَبِّح بحَمْدِ رَبّكَ قَن قُلورِ الشَّمْمس وَقَبن الغُرُود.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 يَومَ تَشََّّقُ الْ الأضُ عَنْهُ سرِاع ذَلِكَ حَشرٌ عَلَن يَسيد نَحنُ عَلَمُ بِماَا يَقولُون وَماَا أَم تَعَلَهِم بجَّ فَذكرِر بِالقُرآنِ مَ خَافُ وَع